أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ان لن نجمع عظامه؟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 سام على نفسه بصيره ولو أَلْقَى معاذيره لا تحرك به لِسَانَكَ لتعجل به إِنَّ علينا جمعه وقرآنه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فاتبع قرآنه ثُمَّ إنا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 بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب turned out يتمطى he لك to ثم people لك he was لك with ثم and لك was angry with ك سدا ألم يكن طفّة من مني يومنا ثم كان علقة فَخَلَقَ فخلق فسواه فجعل منه الزوجين الذكر وليس ذلك بقادر على أن يحيي الموضوع